الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله ويجزم أيضا بلم نحو لم يلد ولم يولد ولما نحو لما يقضي وباللام ولا الطالبيتين نحو لينفق ليقضي لا تشرك لا تؤاخذنا، هذا قد مضى معنا في الدرس السابق حيث ذكر المصنف رحمه الله ما يجزم فعلا واحدا ما يجزم فعلا واحدا وهو خمسة أمور وقوعه في جواب الطلب ولم ولما واللام ولا الطلبيتين او الطلبيتان اذن وقوعه في جواب الطلب واحد والثاني هو لم والثالث هو لما والرابع هو لا طلبيه والخامس هو اللام الطلبيه وذكر المصنف رحمه الله امثله أما لم فقوله تعالى لم يلد ولم يولد وأما لما فنحو قوله تعالى لما يقضي لما يقضي فقد ذكر العلماء أن لما ولم متقاربتين أو متقاربتان في المعنى والفرق الأساس بينهما هو أن المنفي بلم ينقطع نفيه والمنفي بلما يستمر نفيه إلى الحاضر أو إلى وقت التكلم فلو قلت مثلا لم يخرج زيد دل هذا على أن نفي الخروج كان ماضيا لكن لو قلت ولما يخرج زيد أي أنه لم يخرج وهذا عدم الخروج مستمر إلى الآن مستمر إلى حين وقت التكلم إلى حين تكلمك وإخبارك به هذا هو الفرق الأساس والظاهر المشهور بين هاتين كلمتين وهما يعني بمعنى واحد، فكل منهما تنفي الفعل وتجزمه وتقلب معناه تنفي الفعل ظاهر وتجزمه ظاهر وتقلب معناه من الحاضر إلى الماضي إلى زمن الماضي غير أن النفي في لما مستمر من الماضي إلى الحاضر ذكر بعضهم كذلك أن الفرق بينهما أن المجزوم بلم لا يحذف وأما لما فيجوز حذفه فيجوز حذفه و هذا وان ورد يعني ان بلم يحذف احيانا في بعض في بعض الشعر لكن اعتبروا العلماء من باب الضرورة وليس من باب الاضطراد في هذا المحذوف الجازم الرابع هو اللام الطلبيه واللام الطلبيه ذكر بعدها المصنف لا ولهذا لا التي, مغ... التي اختنط مع الألف لا يقال لا لها اللام لأنها مؤلفة من من حرفين فليتنبه إلى هذا فنقول اللام لأنها من حرف واحد وهي اللام التي تدخل على الفعل المضارع وتدل على الطلب لينفق ليشرب ليأكل وهذه صيغه من سيغ الأمر في الأصول في البلاغه كذلك واللام اه ولا هي لام مقترنه بألف والمراد بها لا الناهيه ان كانت من الاعلى الى الادنى وان كانت من الادنى الى الاعلى تسمى لام دعاء من العبد الى الله عز وجل تسمى لام الدعاء ربنا لا تؤاخذنا فلا يسمى هذا نهيا إنما يسمى دعاء من باب التأدى مع الله سبحانه وتعالى وإلا فالأصل في لا أنها لا الناهية وهذه تجزم الفعل المضارع واللام الطلبية إذن هذه الجملة من الأدوات أو من الحروف التي تجزم الفعل المضارع بعدها شرع المصنف رحمه الله في ذكر الأسماء والحروف التي تجزم فعلين فقال قال ويجزم فعلين ان واذما واي واينا وان وايانا ومتى ومهما ومن وما وحيثما نحو ايش يذهبكم من يعمل سوء يجز به ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ويسمى الأول شرطا والثاني جوابا وجزاء وإذا لم يصلح لمباشرة الأدات قرن بالفاء نحو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير أو بإذا الفجائية نحو وإي وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون انتهى كلامه رحمه الله نحاول أن نأتي على ما ذكره مؤلف باختصار ثم نعيد شرح أو مراجعة للنواصب والجوازم من شرح المؤلف رحمه الله ونأتي على أمثلة التي ذكرها في كتابه شرح الندى شرح القدر لأنها متنوعة ولأننا لم نكفر منها في باب النواصف بإذن الله ليس كذلك؟ إن شاء قال ويدزم فعلين إذا ويدزم فعلين هذا على أن هناك ما يجزم فعلا وهناك ما يجزم فعلين قال ويجزم فعلين ها قال ويجزم فعلين قبله ماذا قال في الفعل الواحد ها نعم نعم ويجزم ايضا بلم ويجزم فعلين ماذا يجزم فعلين هذا استئناف منه رحمه الله استئناف منه رحمه الله قال ويجزم فعلين ماذا ان نعم ويجزم فعلين ان إذن ان في محل رفع فاعل ان يفاعل فاعل يجزم إن هي فاعل يد اي ويدزم فعلين ما يلي ان واضح فان هي الجازمه هي الفاعل لهذا الفعل نفرض ان ان نسميها مثلا اداه ويدزم فعلين الاداه واضح الان فان في محل رفع فاعل ولهذا كلام مستأنف هنا لبيان ما يجزم فعلين ان و ماذا بعد ذلك اذنا و ماذا اين, أين؟ كذلك ان ايانا ماذا ومهما ومن وما وحيثما سهر اثنان ثلاثة أربعة حمسة ستة سابعة ثمانية تسعة عشرة. وزاد لا. ابن الظلام زادا كيفما و لا أعلم أنا أخطط في الكتابة ماذا قلت إن تابع معي إذما وأيو، آه، لا توجد كلمة أيو، توجد نعم، أيو توجد كلمة، ما ليس عندك أنت اي أيو كتبتها، توجد، صرح. ممتاز. ممتاز قبلها؟ مهما إن فتوجد أي في الشر نعم وأي نحو أيما تدعو فله الأسباب حسن ومن نحو من يعمل سوءا يجزى به وذكرها هنا وأما ما يجزم في عريفة وإحدى عشرة عشرة أداة ها ويسمى شرطا ان وإذ ما واين وان وان إذا سقطت من الطباعه فقط إنها موجوده في الغرفه هنا عندك موجودة قلنا وأي وايوب قبل قبل اين <تصفيق> ل... الحرف الاول هو ان الحرف الاول هو ان او الجازم الاول هو ان وهو حرف الام حرف ما زيد حرف من يقول اسم ان ان هل هناك من يقول انها اسم انت تخالف النحات اذا لا فرق بين هذا فرق بين حينما قلتنا إن في محرفة فاعل نفهم لو قلت هنا مثلا يجزم فعلين دخل لو قلت مثلا ويجزم فعلين دخل وخرج مثلا تكون دخل في الحرف فاعل يعني الجزم هو الفعل دخل حينما نقول مثلا لو قلت لك مثلا دخل فعل ماض أنا انا اتحدث أقول لك دخل فعل ماض لو قلت لك أعرف هذه العبارة دخل فعل ماضي ماذا تقول دخل في محل رفع مبتدا وفعل خبر ومض صفة فهم يعني هذه العبارة ذكرتها لك وهي فعل دخل هذه العبارة هي في محل رفع مبتدا ولكن هذا لا يخرج على أنها فعل أولى واضح لا فهنا الذي يجزم من الذي يجزم لو قيلت من الذي يجزم تقول إن إذن الجازم هو إن إذن هي فاعل للفعل يجزم لكن هي حرف أو كذا هي حرف لكن حينما نقول هي هي الفاعل هذا المنطوق الذي ذكرته الآن هو الفاعل ليس معنى أن إن بما انها فاعل فهي اسم فهم لو قلت لك مثلاً كالناس في اي عباره تقول تقول الكاف حرف جر حرف جر لو قلت لك اعرف هذه العباره الكاف حرف جر فتقول تقول الكاف مبتدا حرف خبر وهو مضاف وجر مضاف ايه رايت الان هي الكاف هي حرف العصر لكن هذه قولك الكاف الان من من هذه العباره هو ماذا مبتدا اعرابه مبتدا نحوته اذن الجزم الاول هو ان إن حرف إن حرف وأظن أن العلماء متفقون على حرفيتها سأكد منها إن حرف حرف شرط ويقول كثير من العلماء إن إن هي أم باب الشرط هي أم الباب هي أم الباب طبعا ام الباب تتميز بميزات مثل ما كان مثل كان واخواتها لماذا لم يقولوا اصبح واخواته او ليس وأخواته قالوا كان واخواته لان كان تتميز باحكام من سائر من سائر الاحكام الاخرى من سائر الأحكام الاخرى سياتي ان شاء الله في مثل اخرى اذن ان هي ام الباب وهي حرف شرط يجزم فعلين يجزم فعلين الذيل الأول كما قال مصنف هو فعل الشرط والفعل الثاني هو جواب الشرط مثاله من يعطنا مثالا مترافا يجود له كل هذا فعل الشرط وايه تفرقا يغني على ذو انظر يغني بالنون فقط يغني يغني الله كلا ساعتي الايه من يعرف إن حرف شب اذا ان حرف شب جازم لفعلين تتفرع بإن المضارع وجزمه حسن اذن يتفرقا ماذا نقول عنه فعل مضارع مرفوع مرفوع آه، مجزوم ب ان وجزمه لانه من ان افعالي زيد من يواصل الاعرب فزق اا يلا يقول اين الفاعل لكل فعل فاعل فان ظهر فهو والا فضمير استفر اين فاعل يتفرقا احسن والالف والالف هذه واضح ضمير متصل مبني على عدم الحركه على عدم الحركه على السكون في محل رفع فعل فعل ضارع هو فعل الشر يعني الاول يسمى فعل الشر والثاني يسمى فعل جواب الشر فعل فعل مضارع وهو وهو فعل الشرط كما قال قسس طيب نوصل يغني ولا له. سراج له سراد الزين يغني هو في المضارع مجزوم لكن نريد من كان تعريبه أحسنت في المضارع مجزوم ما شاء الله يكفيك هذا يكفيك هالي. قد أحسنته من يواصل الإعراب فاتح مجزوم الله أكبر سيبويه معنا نعم مجزوم بان يكفيك هذا احسنت حسنته وجزمه حذف حرف العله اذن و جزمه حذف حرف العله اين حرف العله نحذف نعم لماذا حذف حرف العله لانه مجزوم لماذا مجزوم بماذا مجزوم بان علامه جزمه حذف حرف العله حفظناها اذن اين الفاعل فتحي مستثر الله نعم هو الفعل وهو جواب الشرط نعم جواب الشرطي يغني فعل المضارع فعل الشرطي متزوم بإن وجزمه حذب حرب العلة والله فاعل رفع رفعه الظاهر على اخره الان مثال ما او نفتر بهذا المثال حتى ننهيها احسن تفضل يا سيخه في نشوف في ب الان اذ ما هكذا الوضع لا بيتشارك تفضل وإنك إذ ما تأتي إه تأتي ما أنت أنت آمير إه أَمِرٌ بِهِ فَشَطْنًا نعم به تلفه أو تلف تلفه؟ تلفه؟, تلفه تلفه من ياهُ أثيا نعم الآن إذما حرف أم يسمون حرف زي الجمهور على أنها ومن قال إنها إسم؟ هم؟ مصلح ماذا قال مثل لها في الأمثلة في الصح أو لا اين الشيء؟ أين بما ما هو مثاله؟ ذا البيت. من قائل الشعر هذا؟ انظر في التعليق. إذا الأصل أن هلا نعم. ابن عقيل نعم. لا لا يظهر نعم هو ليس لقائل المعين وهو من شويد بن عاقيل وقد في مكانه كذا إلى آخره الشاهد فيه جمهور على ان إذ ما حرف، جمهور على ان إذ ما حرف، لكن هل تلزم او لا تلزم؟ أصل يعني أكثر على أنها لا تلزم إذا ما على أنها لا تلزم واستشهادهم بهذا البيت لا يعطيها قوة الاحتجاج أو قوة أن تكون جازمة لأن البيت والبيتان أو البيتين لا يكون قاعدته في التقعيد في وضع القاعدة أن تبنى على الكفرة. يُضرب على الكثرة والا البيت الواحد أو القول الواحد من العرب الفصحاء مع أن هذا, ال... أن هذا البيت لم يعرف قائله لم يعرف قائله ومن قواعد الاحتجاج انه لا يحتج بمن لا يعرف قائله ولا ينسب الى قائل معين لاننا لا ندري اقائل هذا البيت ممن يحتج بكلامه أو ممن لا يحتج بكلامه هذا من جهة إلا في من وثق منه كأبياد سبويه مثلا أبياد سبويه لما ذكرها في كتابه لم تنسى قائل معين ونسبها العلماء فيما بعد ولكن بما أنها من شوهد سبويه يشفين هذا مفهوم؟ ولهذا إذا كان البيت من شوهد سبويه فلو لم يعرف قائله نحتج به نحتج به أما البيت إذا لم يكن معروف القائل يعني لا يعرف قائله يحتج به إلا إذا كان احتج به من يوثق به من العلماء المتقدمين الذين وضعوا علم النحو يعني من سبويه وارجع إلى الخلف إله الاسود دوالي هذا من جهة أما كون البيت والبيتين يكونان قاعدة فهذا ليس صحيح وهذا في جميع العلوم واضرب لك مثال مثلا لو قيل لك ان العشبه الفلانيه مثلا عشبه الزعتر جربت عند مئة رجل عند مائه شخص على انها على ان فيها دواء للبرد مثلا فشبي من المئة شخص ثمانية وتسعين ولم يشفى رجلان مثلا شخصان هل الان يمكن لنا ان ناخذ من الزعتر دواء على انه دواء للبرد او لا يوم. فهم لأن الأكثر شو فيه منه؟ لأن الزعتر نفسه نأخذه هو نجربه على مئة شخص في علاج آلام البطن مثل فشو فيه شخصان ولم يشفا ثمانية وتسعون وتسعين آه هل يؤخذ كعلاج كدواء لعلاج البطن؟ هل يؤخذ يشتخص منه دواء على أن هذا الدواء لعلاج آلام البطن لا يؤخذ مع أن شو فيه منه؟ شخصان اذا شخصان بمقارنة مع 98 لا, لا يأخذ قاعدة اذا ففي أي علم لا بد من الكثره كافرة حتى يكون هذا قاعدة مضطردة لا بد من الطراج أن تشمل أكثر الناس فالآن أكثر العرب لم يجزم مثلا بإذمة لم يجزم بإذمة يأتي رجل بها هل نجعل إذمة جازم؟ لا نجعله جازما لأن لم أكل... كل العرب يجزمون بلم يجزم بها في المضارع فتقال قام لم اداه الجزم حرف وجذر مهما تجدها في القران تجد في الشعر في كذا انهم يجزمون بها فعلين فتقال قاعده لكن اذ ما تدعى قاعده لابد من ان اكثرهم هذا يجزم بها اذا كان القليل لا يجزم بها ثم هذا القليل غير معروف ثم هذا القليل غير معروف واضح هنا؟ على كل وانك ان من يعرف هذه المقامه ملزوم بها ملزوم بها ملزوم لا اين ساعه هو لم يقصد ان ما فاعل وانما قصد ان يذكرك بان تعرف الفاعل تعرف الفاعل. قلت ما؟ ها؟ إيه موصول. فبني على الصخور في محل. ها. أتيت زيدا. وجاءوا أباهم عشاء. جاءوا أتى. فأتت به قومها تحمله. أتت به قومه. أتت قومها أن تأتي ما. تاتي ما انت امر نفر ان المامور زيد وانك اذ ما تاتي زيدا أليس كذلك ها ما كيف نعرفه في محل نصب عبده فور نحن نصب عبده ايه واصل انت انت يكفيك سنفصلك عن الاعراب واصل مبني على فتح المحل احسن امر <تصفيق> امر والجمله انت امر ما شاء الله ما شاء الله ايه صله الموصول ما حلها من العرب لا محل لها من الاعراب ها اين خبر انا ها خبر إنا نعم الشرط وجواب خبر إنا به امر به به جار ومجرور مشي دار جار ومجرور متعلقان متعلقا بامر أمر به الجار مجرور إذن هذا أمر به لم تأتي به لو قلنا مثلا به متعلقا بتأتي معنى تأتي به ما أنت آمر ولهذا تعلق وكأن هذا مفعل به لآمر أمرته بي كذا وكذا أمرت زيدا بي كذا وكذا فهم فالباحر جر و مجرور لكن متعلقان بامر يعني المعنى تربطه بهذا لو قلت لك متعلقان به بتاتي فمعنى هذا ان المعنى به متعلق بتاتي اي تاتي به لكن هذا غير مراد وانه متعلق ب بكذا امرته به امرته به فمتعلقان بامر وامر اسم فاعل من امر يعمل عمل فعل ثلثي تلفي تلفي تلفي فاتح ما شاء الله ما شاء الله نعم انت صحيح نعم انت متخصص في الاعراب تلفي تلفي هذا من فعل اذا تلفي فعل مضارع الفا الفيت الفيته من فعل الفا تلفي اصله تؤلف تؤلف كما اعطى تعطي هذا تحذف الهمزه اضطرادا الرباعي المهموس آه نعم هذا وزن افعل تلفي فعل مضارع مجزوم باذن ما وجزمه نعم ماذا؟ والفاعل؟ ها اسرع فاعل نعم صحيح مستثير وجوب ثلث أنت والفاعل ضمن مستثير وجوب تقدره أنت من؟ سرد الدين إن شئت قل؟ اسم وصول مبني على سوقه في محل نعم الشيء التي تقول هذا فقل فإنه صحيح نعم من؟ اسم وصول مبني على سوقه في محل نصب أحسن مفعول به لتلفي إياه اياه من؟ إياه تأمل من؟ اسم وصولا؟ تاتي بعدها صله الموصول صله الموصول جمل لا محل معرف إما اما تكون جمله فعليه واما تكون جمله اسميه من إياه تامر اتيا في محلي نصفي في محلي نعم أحسن دائما long وجدت they were شيء محلي نص قلت لكم هذا their family. They said to you this. Iyaya, Iyana, Iyaka, Iyake, Iyakuma, Iyakum, Iyakuna, Iyahu, Iyaha, Iyahuma, Iyayahum, Iyahuna. This is all the time we هما هم هن ضمائر رفع. إذا وجدت هو وأخواتها, واخواتها فاعلم أنها في محل رفع ابحث عن محلها فقط وإذا وجدت إيا واخواتها فاعلم أنها في محل نصف ابحث عن محلها طبعاً في الغالب تكون في محل نصف تأتي قبل الفعل طبعا. تأتي في محل لماذا تأتي قبل الفعل تقدمت وجوبا لانها لو تاخرت وجاءت بعد الفعل لاتصلت بالفعل تأمره هو تأمر هو لو اخرنا قدمنا عفوا يقول اياه تأمر اياه تأمر لو تقدم اي هذا لا يكون لا يكون منفصل يكون متصل قطعا ولهذا وجب تقدمه هذا مقدم فعوبي مقدم وجوبا مثل قولي, قولي تعال إياك نعبد لو قدمنا آه لو أخرنا ماذا يكون؟ نعبدك فالكب تكون مضاميرا متصلا هذا الظن متصل إذا قدمته ماذا يكون؟ تقدم الوجوب متقدم وجوبا وهذا الظن متصل لكن لو تأخر لاتصل هذا فنقول إياه مامير منفصل مبني على الضم حتى لن نطيل في محل نصف به مقدم وجوبة <تصفيق> <هم>؟ <تصفيق> نعم تذهب إياه نعم كرو تأمر فعل مضارع إيه والفاعل أنت نعم ها زيد آتيا لا تنظر إلى عرابي الكتاب حاول أن تشتهي تزيد من حبار حبار آتيا ايه نعم آتيا سيفة لمن لك أنت لست آتيا تذهب اذهب فقد أطلت البقاء ها ألفيت زيدا مريضا ألفيت زيدا مريضا ها so that you can use it to help it where is the first one? who? now is the basis of this name or the basis of the name? because the name of the name of the name تقديرك من تأمره آتٍ من تأمره آتٍ الفيت من تأمره آتياً يصح هذا أو لا يصح الآن آتياً نفعل به لمن؟ لتلفي لقد غضب أذنى بالضربة لا آه. إذن آتياً نفعل به لتلتي واضح؟ محل الشاهد من البيت جزم تأتي وتلفي بإذنه والجزم يقول طبعا بحذف حرفه حرف العلة والله أعلى وأعلم بيمكن يحملها في الدولة